قلب ينعم فيه الضعفاء أذن بلال لصلاة الجمعة وكان للجمعة أيام نبي الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد وصعد من برهوذ الثلاث درجات ليخطب كما هي سنته خطبتين مركزتين أقصر من الصلاة فهو القائل إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. لكن خطبة هذه الجمعة تعرضت لفاصل مذهل سكت صلى الله عليه وسلم فجأة فنظر الصحابة إليه فإذا هو ملتفت فالتفت وعيونهم مشدودة لمشهد أخاذ حفيده الحسن يدرج يتهادى قد لف على رقبته خرقة حمراء يسحب طرفها الآخر على الأرض فتعثرت قدمه الصغيرة بالخرقة فخر على وجهه الجميل فخفق قلب جده صلى الله عليه وسلم وانحدر عن منبره دون شعور ففزع الناس للطفل يحملونه له فضمه صلى الله عليه وسلم ثم انتبه فإذا هو ليس على منبره فكشف عما به وقال قاتل الله الشيطان إن الولد فتنة والله ما علمت أني نزلت عن المنبر حتى أتيت به كانت للأطفال مرابع في قلبه صلى الله عليه وسلم ليست لغيرهم ذات يوم زار بيت أنصاري يدعى الربيع بن سراقه فلما دخل لمح طفله ذي الخمس سنوات ولمح دلو ماء عند بئر المنزل فأقبل صلى الله عليه وسلم نحو الدلو وملأ فمه بالماء ثم توجه إلى الطفل وخاتله فلما واجهه مج الماء في وجهه وسط ابتسامات الرجال وفرحة الطفل وركضه وضحكاته التي تزين المكان لم يكن قلبه صلى الله عليه وسلم واحة للأطفال فحسب فلأصحاب الاحتياجات الخاصة حدائق بين أضلاعه كان صلى الله عليه وسلم بين رجال دولته وإذ بطيف امرأة في عقلها شيء تقبل من بعيد نحوهم فتناديهم من بينهم فيقبل رأس الدولة وسيد حقوق المرأة تاركا عظماء الرجال يقبل نحو مواطنة مسكينة في عقلها شيء ولما اقترب منها قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فأخبرها أن كل الطرق تؤدي إلى قلبه وأن كل الدروب في خدمتها قال قال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك أخذته فأنصت صلى الله عليه وسلم باهتمام فنحتت في مسامعه حقوقها ولم تنصرف حتى حصلت عليها ثم عاد إلى أصحابه كان صلى الله عليه وسلم جنة من المشاعر ينعم بها الشعب حتى ضعاف العقول حتى العصافير والطيور كان صلى الله عليه وسلم عذبا أغرت عذوبته إحدى النساء فلم تملك مشاعرها فقامت تعلنها أمام الجميع في المسجد